ويبقى تسلط الجن على بني آدم لا يتجاوز الوسوسة والنزغات فمن آذاك من بني آدم فرد كيده بعد الاستعانة بالله بأن تحسن إليه ادفع بالتي هي أحسن وأما الجن والشياطين فلا يرد كيدهم بالتي هي أحسن إنما يرد كيدهم بالاستعادة بالله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا وقد ذكر الحالين في كلامه العظيم فسبحان الله رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فذكر الحال والصنيع مع بني آدم ثم ذكر بعدها الجن قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فكما أن أغالب أحوال بني آدم إنما يرد بالحسن إليه فإن الشياطين إنما يرد كيدهم بالاستعادة بالله جل وعلا منهم وما تعوذ متعوذ بأعظم من المعوذتين الفلق والناس قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ما تعوذ متعوذ بمثلهما وفي خبر عايش أنها أنه بعد نزول هاتين السورتين اكتفى صلى الله عليه وسلم بقراءتهما عن كل عن كل رقية والعلم عند الله هذا يهال المباركون